وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَمِنْهَارِ إِذَا تَجَلَى وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ عَلُّوثًا إِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَلْتَ فَمَنْ مَا مَنْ عَطَاعَ عطا التَّقَارَ عطا صَدَّقَ بِالْمُسْنِمَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرًا داو استونا كذب بالحصما فسنيسر لهم الصواب امالوا بما بانوا اذا نودا ان علينا الهداه وهم لما الله لا يصلاها الاشقاء الذي كذب وتولى وسيجنبها <الذي> الاتقاء الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد